بسم الله الرحمن الرحيم دورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه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 والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحظم ذلك على المؤمنين والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجربوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بعد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يظنون أَزْوَاجًا وَلَمْ يَقُولُوا لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته فأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم في كل امرئ منهم ما اتسب من الإفك وََّذتَ وََّ كِبَرَابُ مِنْهُم أَهُ عَذَابُ عَظِيم لَ لائِد سَمَتُهُ غََّمُؤْنِونَ وَْمُؤِْنَاتُ بِأَفُسِهِمْ خَيى فقَاوا هذا إِسقُين لَ لَا جَغُ عَلَيْهِ بِعوْبَاتِشُ هَذاك فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة تمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم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 يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِفِتْهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا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 يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضوا الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يرتوء للقربى والمساكين, والمساكين والمهاجرين في سبب الله واليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم لسنتهم وايديهم وابصارهم يوم تشهد عليهم انسهم وايديهم وابصارهم بما كانوا يعملون يَوْمَئِذٍ وَفَّاهُمُ اللَّهُ دِينَهُ الْحَقَّ وَعَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ قُن مَبِينٌ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ وَرَبُّهُمْ مَا يَقُولُونَ لهم معفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا, حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تبكرون اِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ أَيُّ شَأْنِكُمْ دُنَاءٌ أَمْ تَدْخُلُونَ بُوتًا مُغَيَّرًا مَسْكُونًا فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ والله يعلم ما تبدون وما تكون قل للمؤمنين يغضطوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أسكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضطن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبذين زينتهم ولا يبدين زينتهم إلا ما ضرر منها وليضربن بخورهن على جيوبهم ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آبائ بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 ولا تكرهوا فتاتكم على البضاء إن أردنا تحصنا لتبتو عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إقراهن خلوا من قبلكم وبوعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذهبت يوقد من شجرة مباركة تيتونة لا شرطية ولا فكاد زيتها يغير ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويطلب الله الأمثال للناس وقواه بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبق له في اخر غدو وابدا اصال تجار لا تنهيهم تجاره ولا بيع عن فكر الله واداء الصلاه واقام الصلاه وايتاء الزكاه يوما تتقلب فيه القلوب والابصار يجزيهم الله أحسن ما يعملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حسابه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا أجد الله عنده فوفاه حسابه والله سبيع الحساب أو كظلمات في بحر يجد يغشاه موت من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج أده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فلم تر أن الله يسفح له من في السماوات والأرض والطير صافات كلهم قد علم صلاته وتسفيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزدي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوذق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ككاد سما برق يذهب بالأبصار نقلب الله الليل عمنا إن في ذلك لعبرة لأول الأبصار والله خلق كل نافة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 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَقَمْنَا صَلَاةً وَأَتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَقَمْنَا الصَّلَاةَ وَأَتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَقَمْنَا الصَّلَاةَ وَأَتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَقَمْنَا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم وارضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الذينين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَقَرُضُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعًا مَعْرُفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ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 وليبدننهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشرفون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وَمَأْوَاهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ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 فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرد وَلَا على الأعرج حرد ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت, أو بيوت إخواتكم أو بيوت أحمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو maskedtكم بحروا أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم ضنوطا فسلوا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة لِكَي يُبَيِّنَ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حتى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ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 قَدْ يَعْلَمُ اللهُ مَنْ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَرَأَيْتَ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُهُ غَوْرًا فَمَنْ يَسْقِيهِ